وَمَا وما اللَّهُ الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض كَانَ كان عليما قديرا 118. ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 114. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 115. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده اللَّهِ 116. بسم الله 114. والقرآن الحكيم 115. إنك لمن المرسلين 116. على صراط مستقيم 117. تنزيل العزيز الرحيم 118. لتنذر قوما ما أنذر قال القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في امن قائم او لا لن فهي الى الاذقان فهم مقمحون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 114. تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 115. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام ما وَظْرِبِ لَهُمَّ ثَلًَا أَصْحابًا قَوْيَةِ إذ أَهمُرسَلُون إِذْ أَْسَلنَا إلَيْهِ مُثْنَّيْنِ فَكَذَّبُوه مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَلُون إِا إِلَيكُم مُرسَلُون.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 117. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم 118. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم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 الذي فطرني واليه ترجعون اتتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انني اذا ل 124. إني آمنت بربكم فاسمعون 125. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون 126. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين